عارضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون أَلَمْ نُرِهْكُمْ كَيْفَ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ أَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وإن هذا إلا سحر مبين وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قل لمن لنا في السماوات والارض كل لله كتب على نفسه الرحمه لا يجمعنكم الى يوم القيامه الا ويل في الذين قصروا انفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَإِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ فَلَا يُصْرِفُ عَنِّي ضُرًّا وَلَوْ كَانَ بِإِرَادَتِهِ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَهْلُ الْقُرَى الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَقَدْ حَانَ لِلْحَقِّ الْحُكْمُ وَالْبَاطِلُ زَهَقَ ۚ إِنَّمَا يُنْذِرُكُمْ بَأْسًا شَدِيدًا يَوَّامَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا سلا كاشف له الا هو وان يمسس خير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ٱطْلُ لَّهُ ٱللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَٰى ۗ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ كُلَّ أَشْرَهِ ۖ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّنَ لا تشركون الذين اتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون ومن اضل من من افترا على الله كذبا او كذب ب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 يسترون ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم لكنه ان يفقهوا وفي اذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوا كي يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين وهم ينهون عنه قالوا ان هي الا حياه الدنيا وما نحن بمنعوسين ولو ترائوا لقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا الظلام بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءت صر الساعه بغته قالوا يا حسرتنا الذي يقولوا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعرابهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سل من في سنة سَائفة تاتيهم بآيات ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين انما يستجيب الذين يسمعون والموتا يبعثهم الله ثم اليه يرجعون وقالوا لولنزل عليه آية من ربي قل ان الله قادر على ان ينزل آية ولكن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 مَن يَشَأْ إِلَّهُ يُضِلَّهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَوَلَأَرَاكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ أَوْ تَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ اشتركوا في القناة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 قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصنفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنبرين فمن آمن وإنه أصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآيات لا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأن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 لا بَأْسَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَلا مِنْ حِسَابِكُمْ عَلَيْهِمْ لَيْسَ شَيْءٌ فَتَضْرِدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ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 انهو من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين قل انني نهيت ان اعبد الذي لا تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من ال سَرِين قل اني على بينه من ربي وكذبتم به ما عند ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا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 وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ الموت توفته رسلنا وهم لا يفلتون توفته رسلنا وهم لا يفلتون ثم نرد الى الله مولاهم الحق ثم نرد الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تضرعا تدعون وتضرعون تدعون لَرَعَوْا وَخُفِيَتَ لئن أنجنا من هذه لنكونن من الشاكرين ولله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون شيعا او يلبسكم شياوا ويديق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق كل است عليكم بوكيل لكل نب ان مستقر وسوف تعلمون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 رَائِلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنَّتُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلِ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُقْضَى مِن هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَبْسَلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ من حنين وعذاب اليم بما كانوا يكفرون قل انا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضلنا ونرد على اعقابنا بعد ان هدانا الله ونرد على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 كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضرورين وارني فلما راى الشمس بازغه طال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين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 لَهُمُ الْأَمْنُ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَلُوطًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَ يا س وكل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلًا فضلنا على العالمين ومن آبائهم مذلياتهم وإخوانهم اجت بيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم كانوا يعملون اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي قل لا اسالكم عليه اجرا انه الا ذكر للعالمين وما قدر الله حق قَدِرَ هِيَ قَالوا ما أنزل الله على بشر شيئ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه طراديسة بدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ترى الله ثم لهم في حوضهم يلعبون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 ومن قال سننزل مثل ما انزل الله ولو ترى الى الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون على لهون اليوم تجزون على لهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اولا مرة وتركتم ما خولناكم مرا اظهركم وما نرى معكم شفعاء ائمة الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم مضل عنتم ما كنتم تزعمون ان الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فان تؤفكون فارق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبالا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون وهو الذي انشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قال فصلت الآيات لقوم يفترون وهو الذي أنزل من السماء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 وَالزَّيْتُونُ وَالرُّمَّانُ مُشْتَبِهًا وَغَيْرُ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ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 يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَاللَّهُ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ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 شَمَتُّ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلَ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهُ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ نُرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَ من آية ليؤمنن بها قل انما الآيات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون ونقلب اسئدتهم ما ار صارهم كما لم يؤمنوا به اولما الله ونذرهم في طغيانهم يعمه يَوْمَ يَلَمُّهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينُ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ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 وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضل فهو أعلم بالمعتدين وَذَرَأْنَا لَهُمُ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ فِيهَا قُطُورًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ شيبه في الناس كما مثله كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون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 صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم ينكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياء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 يقصون عليكم اياتي وينذرونكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَأَنَاتَ إِن لَّا تُوعَدُونَ لَأَنَاتَ وَلَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ أُولَئِكَ قَوْمٌ يَعْمَلُونَ عَلَى مَكَانَتِهِمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ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 شائم ما يحكمون وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم ما يلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم ما يفترون وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعم ات ظهورها وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه افتراءا علي ساجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الانعام للذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتا فانهم فيه شركا سيجزيهم مصفهم انه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهم بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراءا على الله النَّعْرُوشَاتُ وَغَيْرُ مَعْرُوشَاتٍ مِن النَّخْلِ وَالنَّخْلُ وَالزَّرْعُ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونُ وَالرُّمَّانُ مُتَشَابِهًا وَغَيْرُ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِلَى أَسْمَرَّ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا خُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ سَنَأْتِيكَ أَزْوَاجًا مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَّ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أُمُّهَاتُهُمَا أَمِ الْأَنْسَ يَئِنَّ اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنت صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الآن الذكرين حرم اكتملت عليه ارحام الام سين ام كنتم شهداء اذ وصىكم الله بهذا فمن اظلم ممن افترا على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحما خنزا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهلل لغير الله به فمال الاضطر غير باذ ولا عاد فان ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومه ما الا ما حملت ظهورهم الا حملت ظهور ما او الحوايا او ما اختلط بعن ذلك جزاؤهم بظيهم واننا لصادقون فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمه واسعه فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد باسهم عن القوم المجرمين سيقول الذين اشركوا لو شان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 وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك مصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أولا وعفوا ذلك مصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم تتقون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 تَأَيَّنَ مِنْ قَبِيلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِم لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا قد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أعلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينضعون إلا أن تأتيهم الملائم او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من طغل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا ان منتظرون ان الذين صرطوا دينهم ما كانوا شيئا عللست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئ هم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزاء الا مثلها وهم لا يظلمون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 وبذالك امرت وانا اول المسلمين قل اغير الله ابي غيربا وهو رب كل شيء قل اغير الله ابي غيربا وهو رب كل شيء ولا تكسم كل نفس الا عليها ولا تجر واسره مزره اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلواكم فيما اتاكم